112. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 113. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 114. قالوا بل لن تكونوا مؤمنين 115. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين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 ان كان ذا قيل لهم لا اله الله يستكبرون ويقولون اننا لنترك الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب ال 109. لا تجزون إلا ما كنتم تعملون 110. إلا عباد الله المخلصين 111. أولئك لهم رزق معلوم 112. فواكه وهم مكرمون 113. في جنات النعيم على سرر متقابلين 115. يطاف عليهم بكأس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 121. وقالت الله إن كت لتردين 122. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 123. نحن بميتين 124. إلا موتتنا الأولى 125. وما نحن بمعذبين 126. هذا لهو الفوز العظيم 110. لمثل هذا فليعمل العاملون 111. أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم 112. إنا جعلناها فتنة للظالمين 113. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤون 119. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 110. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم 111. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 112. إنهم ألفوا آبا وَلَ قَدضَلَّ قَبَلَهُم مكَرُ الأوَّلين وَلَ قَدَأَر سَلن فيِي مُذِرين فَظُر كَفَ كَان قِبَنتُ الْمذَرين إِلَّا بَادَ اللهَّ المُقلصين وَلا قَدنَا دَن نُح فَلَ ونجيناه وأهله من الكوب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين